لبنها يا يا يا وحق <تصفيق> امي وحق لبن ودار الشوق ودار الشوق من قلبي لبن هيا هي ابو, ابو الروح الرد للجماعه الشباب اللي شوي نجمعهم هاي ورود بهذا البستان ها مختلفه الالوان الريدني جمعها باقات التجمع هنا بارك الله فيكم وتقوموا توقفوا ان شاء الله رحم الله من ذكر القائم مقام قبل ما اقرا القصيده تعودت وانت واقف حبيبي وانت واقف تقدم تقدم وانت واقف ايه قبل ما اقرا القصيده تعودت قبل ما ابدي الكلام اذكر المهدي امامي ووقفه جلال الله وقفه قيام ويدي حط على رأسي كل وقاره احترام واسال الباري عجل بالفرج لاخر امان الله الله صل على محمد رضاك اقصى املي يا ابن علي ارجوك ان تشفع لي يا ابن علي انا توجهنا بيكم تشفعنا طبعا يمكن قال لكم السيد سماحه السيد ان ليلة النصف شعبان هي ليلة أهل البيت والتوسل باهل البيت سلام الله عليهم رضاك اقصى املي يا ابن علي ارجوك ان تشفع لي يا ابن علي رضاك اقصى املي يا ابن علي ارجوك أن اشفع لي توجهنا بكم تشفع لنا بكم تشفع لنا ارجوك ان علي ابن علي ارجوك ان تشفع لي يا, علي. يا على الترحابي يا نفح حسن التي هبت على اهدابي يعقوب عيني حن امي القاك يا محرابي والروح كان عانيت الاشواق للاحبابي والروح كان عانيت الاشواق الاحبابي هداك خير العمل يا ابن علي يا ابن الحبيب الاولي يا ابن علي يا ابن الحبيب قد عاشت الاسماء يا يوسف الزهراء قد عاشت الاسماء يا يوسف ان تشفع لي يا ابن علي تشفع لي يا ابن علي رضاك يا ابن arjuk arjukka antashfa ali ya ibn ali الارض تجذب من سحاب القسط والميزان القي قميص نظره منك على اجفاني يرتد طرفي ناظرا للغيب كالقران يا سيدي وموعلي يا يا صاحب الفضل الجلي يا ابن علي سبحان من سواك وذكره ذكرات سبحان من سواك وذكره ذكرات ارجوك انت اشفع لي يا ابن علي ارجوك انت اشفع علي ارجوك انت يا ابن علي حزن سكاكين وال في صبرنا الايوبي فاقطع حبال الهجر يا نشوده المكروبي اخشى اذا ما نلتقي في حزننا اليعقوبي ان اقطع الاحضان في رؤياك يا محبوبي انا اقطع الاحدا مرسلي يا مرسلي ابن علي يا فرحه المستقبل ابن علي بالمرتضى في عالم المحشر بالمرتضى حيدر في عالم المحشار ارجوك ان تشفع ابن علي ارجوك ان تشفع ابن علي رضاك اصامل ابن علي ارجو ارجو يا بكم توجهنا بكم تشفعنا إن